يرثني ويرث من آل عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لن نجعل له من قبل سميا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 وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ تَبَدَّتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَ شَقِيَّةٍ فَاتَتَخَدَّتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهبلك غلاما زكيا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 واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا أليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من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 وَإِذَا تُتَّلَعَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَكُمْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَينِ خَيْرُ مَقَامٍ وَأَحْسَنُ الْدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَينِ خَيْرُ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قبلهم من هُمْ أَحْسَنُ أثاثا ورئيا قل من كانت في الظلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فَكَيْفَ يَعْلَمُونَ لَمَن هُوَ شَدٌّ مَّا كَانُوا وَأَضْعَفُ جُندًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مردا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 إذا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا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 إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا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 فإنما يسألناه بالسالك لتبشر به المتقين لتبشر بِهِ المتقين وتنذر به قوم اللدّاء وكم أهلنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا